Sen malınca özür diliyorsunuz. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فكنا قد انتهينا بفضل الله من الكلام على أحكام اللام الساكنة وذكرنا أنواع اللام الساكنة وحكم كل نوع من هذه الأنواع ونبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في الكلام على المد والقصر يقول الشيخ الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه أنه قال سألت أنساء ابن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال كان يمد مدة كان يمد مدة كما روى عنه بلفظ آخر يقول سألت أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كان يمد صوته مدة الحديث باللفظ الأول رواه البخاري وبداود والحديث باللفظ الثاني رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وفي رواية أخرى في البخاري حديث قتادة عن أنس أيضا رضي الله عنه كانت قراءته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم طبعا المد المقصود في الآية كما ذكر ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث قال يمد اللي هو المد الطبيعي في الألف قبل الهاء في كلمة الله في ألف قبل الهاء ده مد طبيعي وفي الألف قبل النون في كلمة الرحمن وفي الياء قبل الميم في كلمة الرحيم فالمقصود المد الطبيعي وكذلك ذكر في عول المعبود قال المراد كان مد مدا المراد كان مد ما كان في كلامه من حروف المد واليم بالقدر المعروف وبالشرط المعلوم عند أرباب الوقوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في المدود يعني ما كان يمد الكلام ولكن يمد بالقدر المعروف الذي ورد إلينا واصطلح عليه العلماء طيب هذا هو الأصل في الباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد والمد معناه لغة الزيادة ومنه قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين أي يزيدكم يعني يكثر أموالكم وأولادكم واصطلاحا طالة الصوت بحرف المد اللين عند وجود السبب طالة الصوت بحرف المد اللين عند وجود السبب يبقى في الاصطلاح أن المد ما له سبب ويمد فوق المد الطبيعي ده في الاصطلاح وإن كان في اللغة المد هو أي مد في القصر هو ترك المد بالكليه، لكن حياتي الاصطلاح في معنى المد والقصر قالوا القصر لغة الحبس والمنع ومنه قوله تعالى حور مقصرات في الخيام أي محبوسات فيها وقوله تعالى فيهن قاصرات الطرف أي مانعات طرفهن طرفهن من النظر إلا على أزواجهن واستلاحا استلاحا القصر معناه إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة من غير زيادة على المد طبيعياً تمام فاصطلاحاً زي ما الشيخ بيقول كده وحقيقة المد حقيقة لغوية للمد هو تحققه بأي مقدار ولو حركتين وحقيقة القصر هو عدم المد مطلق ولكن المصطلح عليه في علم التجويد يعني علم التجويد المد فيه يعني والقصر فيه يعني تمام المد في علم التجويد معناه الزيادة على ليه على حركتين لحيات في المد الفرعي والقصر معناه ان هو يقتصر عليه على حركتين تمام فهيبقى المد في ال في في اصطلاح علماء التجويد هو المد الايه الفرعي اللي له سبب ويزاد المد فيه على حركتين والقصر هو ما له ما يمد حركتين فقط تمام فيبقى القصر معناه ان حركتين بس يختصر فيها على حركتين تمام يبقى بعد كده لو قلنا دي حكمها القصر يبقى معناه ايه حركتين حكمها المد يبقى على حسب بقى مقدار الحركات التي يمد بها تمام؟ يبقى في الاصطلاح القصر معنى إيه؟ حركته ماشي؟ طيب حروف المد بشروطها حروف المد ثلاثة ويطلق عليها حروف مد ولين وسميت حروف مد لامتداد الصوت بها وحروف لين لخروجها بسهولة وعدم كلفة وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة يبقى الألف قل بالك إن في فرق في اللغة العربية بين الألف والهمزة الألف غير الهمزة تمام؟ الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة الهمزة ممكن تأتي تحركة، ممكن تأتي ساكنة ممكن تأتي مفتوحة، مضمومة، مكسورة لكن الألف لا تأتي إلا ساكنة الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها ولياء الساكنة بشرط كسري ما قبلها актерة شروط أن الواو الياء كتب بحرف مد أن يبو ساكنين واللي قبلهم متحرج بحركة من جنسهم الحركة من جنس الواو تبقى إيه الضم والحركة من جنس الياء تبقى إيه الكسر يبقى شرط في الياء عشان تبقى حرف مد أن تكون ساكنة وقبلها مكسور وشرط في الواو أنها تكون حرف مد أنها تكون ساكنة وقبلها مضموم طيب تمام وهي مجموعة في لفظ واي واجمعوا أمثلتها بشروطها كلمة نوحيها نوحيها هتجد أن النون مضمومة بعدها واو ساكن وبدأ مد بالواو وحتجد أن الياء ساكنة قبلها ح مكسور وبدأ مد بالياء وحتجد أن الألف ساكنة وقبلها هاء مفتوحة فكن مد بالألف بل الكلمة دي جمعت حروف المد الثلاثة بشروطها فين فقدت الواو والياء شرطيهما شرطي بيان سكنتا وانفتح ما قبلهما كانت حرفي لين فقط تمام؟ يعني هي الوو وليا سكنة برضو بس اللي قبلها مش مضموم ولا مقصور اللي قبلها مفتوحة تبقى الوو وليا ساعتها حرفيه حرف لين ماشي؟ مثل البيت يأسا كنا قبلها باء مفتوحة وخوف وو ساكينة قبلها خاء. مفتوحة. يبقى الواو والياء. إما إن هي تكون حرف مد لو سكنين ولا قبلهم حرف حركة تناسب الواو أو الياء. تناسب الياء الكسرة وتناسب الواو اللي طيب لو الواو والياء ساكنتين وما قبلهم مفتوحا تكون الواو والياء حرف لي. طيب وتلخص من ذلك أن الألف لا تكون إلا حرف مد ولي. حرف مد ولي مع بعض. تمام؟ حرف اللين اللي هو الساكن اللي قبله مفتوح والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح يبقى الألف على طول حرف مد وليه. ماشي لكن الواو وليان أحب لهم ثلاث أحوال إما أنهم يبقوا حروف مد لو الواو ساكنة قبلها مضموم والياء ساكنة قبلها مكسور أو يكونوا حرفي لين فقط ماشي إذا كانوا الاثنين ساكنين ولا يبقوا لهم مفتوح أو يكون حرف علة فقط إذا كانت متحركتين هب الواو واليا تأتي على ثلاثة أحوال في اللغة. تمام؟ إما تكون حرف مد ولين مع بعض، لو سكنين ولا حرف حركة تناسبه. ماشي؟ وحرف لين بس لو سكنين ولا مفتوح. ولا حرف مد ولا حرف لين يبقوا حرف علة بس لو اللي إيه؟ لو هما متحركةين. تمام هو الأصل لهم يبقوا حروف مد بس لكن حيبوا حرف مد وليل لأن ايه؟ اختلاف حركة ايه؟ لا لا هو بيتكلم ان هو قال ان هم في اذا كانت سكنة وقبلها مضموم الو مثلا او سكنة وقبلها مكسورة لها الياء يبقوا حرف مد وليل ماشي؟ وبقى حرف لين بس لو سكنين وابنهم مفتوح هو الأصل والأصح أن يبقوا حروف مد أو حروف لين أو حروف عل ماشي؟ واللي يكتم فيه المد واللين اللي هو إيه؟ الألف ما يلوه وليه مش هيبقوا حروف لين إلا لو كانوا سكنين وابنهم مفتوح حرف لين لا يمد إلا عند الوقف الوسط ما بيمدش اللين لا يمد في حال الوسط يقص نقطة إيه نقطة إيه انت صح مدوا لين يعني مع بعض طيب ماشي ما دام ما اختلفناش في ان اللين بيبقى فيها ما هي لو في لو هي حرف مد هيبقى حل وقفه حل وصل فيها مد صح هي جمع اللي هي حرف مد ولين زي ما اخوك قال كده مد لين ان هي حرف لين لغة سهولة خروجها تمام لكن لين اصطلاحا اللي هي الساكنه اللي قبلها مفتوحه بس طيب وقد أشار صاحب التحفة الشيخ سليمين الجمزوري رحمه الله إلى حروف المد والين فقال حروفه أي حروف المد يعني ثلاثة فعيها من لفظ وي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم والين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أقسام المد طيب كده عرفنا المد وعرفنا حروف المد أقسام المد المد قسمان مد أصلي ومد فرعي المد قسمان مد أصلي ومد فرعي فالمد الاصلي ويسمى بالمد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف لا تقوم ذات الحرف حرف المد الا به ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده ده تعريف المد الايه الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده. لا تعريف المد الأصلي. ويكفي فيه وجود أحد وجود أحد حروف المد الثلاثة اللي هي ذكرناها بشروطها من شوي، وليس قبلها همز أو بعدها همز أو سكون. وحيأتي إن ال أو السكون حب سبب للمد الفرعي، فشرط إن هما مبسوش موجودين. في المد الأصلي ومقدار مده حركتان والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا بتاني ده مقدار الحركة بمقدار مد المد الطبيعي حركتين ماشي والحركة إما قبض أو بسط يعني دي حركة كده اثنين كده ثلاثة ماشي أو واحد اثنين ثلاثة يبقى القبض ده حركة والبسط حركة مش القبض والبسط اللي اتنين حركة واحدة ماشي يبقى عاستعب ده أربع حركات مثلا يبقى حتقبط أربع أصابع بس بسرعة متوسطة لا بسرعة قوي ولا ببطء شديد يبقى كده واحد اتنين تلاتة أربعة دي أربع حركات أو على سبع واحد واحد اتنين ثلاثة أربع حركات ماشي سبب تسليته أصليا نسمى مدداً أصلياً لأصالاته بالنسبة إلى غيره من المدود يعني المد ده هو أصل المدود كلها المد الأصلي ده أصل المد الفرعي. يعني المد الفرعي بسبب الهمزة أو بسبب السكون زي ما حيأتي لابد من وجود حرف إيه؟ حرف المد تمام لو ما فيش حرف مد يبقى ما فيش مد فرعي. لا بسبب همزة ولا بسبب سكون يبقى لابد بد من وجود حرف المد تمام وحرف المد اللي هو اللي إحنا قلنا عليه ده اسمه مد أصلي لكن تغير من المد الأصلي لكون مد متصل أو منفصل أو عارض أو لازم بسبب الهمزة والسكون. السكون لكن الأصل هو إيه؟ المد الأصلي فأصل المدود كلها هو إيه؟ المد الأصلي لأن شرط في أي مد فرع يعني وجود حرف حرف المد وذلك لثبوته على حالة واحدة وهي مده حركتان فقط ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به ولعدم توقفه على سبب من الأسباب التي ستذكر عند الكلام على المد الفرعي يعني ما بيتوقفش على سبب هو أصلاً كده بإيه؟ بيمد بدون سبب ويسمى أيضا طبيعيا المد الأصلي يسمى برضو بالمد الإيه؟ الطبيعي يبقى الأصلي والطبيعي الاثنين واحد لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين أنواعه أنواع المد الأصلي نركز في, إيه؟ في أنواع المد الأصلي أنواع المد الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع يبقى الثلاثة أنواع دول كلهم دخلين في الإيه؟ مندرجين تحت المد الأصلي الأول أن يكون حرف المد ثابتا واصلا ووقف وده المعروف المشهور عنده سواء كان متوسطا مثل مالك مد بالألف يوصيكم يوصيكم ده مد بالإيه بالو والياء مد بالو والياء الياء الأولانية مضمومة بعدها واو سكن يو ده مد بالواو صي صد مكسورة بعدها ياء سكنة يبقى ده مد بالياق ففيها مد بالواو ومد بالياق في نفس الوقت بيمينه ده مد بالياق من في كل دول حرف المد ايه متوسط يعني في وسط الكل او متطرفا مثل وضحاها ها ها, ها مفتوحة بعدها ألف تمام قالوا لما ضمومة بعدها واو سكنة يبقى مد بالواو وأم لي لم مكسورة مع ذا هي يبقى يبمد باليا وفي كلها المد الحرف متطرف <تصفيق> وسواء كان ثابتا في الرسم أو محوظا كما ممثل ثابت في الرسم زي يوصيكم محذوف زي إيه مالك مالك ده حرف مد بس إيه محذوف رسما مش مرسوم يعني مش مكتوب ألف لا دا مرسوم فداي سمو محذوف رسما الثابت في الرسم زي يوصيكم بيمينه قالوا أملي كل دي مأثرة رسما مالك وزي ضحاها بس الألف اللي بعد الحاء دي اسمه إيه؟ محذوف رسما ومن هذا النوع أيضا اللي هو النوع الأولاني حرف المد ثابت وصل وقفا الحروف الهجائية الخمسة الوقع في فواتح السوق وجاءت على حرفين ثانيهما حرف ثاني مد وقد جمعها صاحب التحفة في قوله حي طهر يبقى ده مد طبيعي برضه بيسموه المد الطبيعي الحرفي يبقى الطبيعي اللي اللي فات دا اللي احنا مثلنا بيه مد طبيعي إيه؟ كلمي المد الطبيعي الثاني ده اللي هو في الحروف الفاتح الصور اللي هي بتمد اللي هي خمس حروف الحاء والياء والطاء والراء دي يسموه مد طبيعي ايه حرفي ودي بتمد حركتين بس المد الطبيعي حا الحاء لا تمد أكتر من حركتين وكذلك الياء كاف ها يا ها يا كاف ها يا ماشي الها و تمد حركتين فقط وكذلك الراء الف لام را را حركتين بس را طبعا را والف مفيش همزة الثاني من أنواع المد الأصلي أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل يبقى ثابت في الوقف دون الوصل وده ذلك تحته تلت أنواع اللي هي أول نوع من النوع الثاني ده في الألفات المقدلة من التنوين المنصوب مثل عليما حكيم ودي يسموها ألف لإيه؟ العوض تشيل التنوين بالفتح لما توقف عليه له ألف عشان كده التنوين بالفتح في المصحف كله مرسوم بإيه؟ بألف إلا على الهلزة ده حيبعه ممكن تلاقيه مش مرسوم بألف لكن أي تنوين بالفتحة تلاقي مرسوم بأ بألف تمام ولكن التنوين فين على الحرف قبل الألف خلي يرسم التنوين على ألف ده غلطار تنوين على الحرف قبل ألف بس كده على عليما التنوين فين على الميم مش على الألف تمام وحكيمًا التنوين فين على الميم مش على الألف طب الألف دي لازمتها إيه عشان حال الوقف بس يباً دي ما بتمدش إلا في حال الوقف تمام؟ لما حقف على حكيمة نحاولها إيه؟ حكيمة بألف العوض ماشي كده؟ يبقى ده مد طبيعي أو أصلي بس ثابت في حالة إيه؟ الوقف بس لو أقفت على الألف بتاعة حكيمة تنون بالفتح يعني هعوض بألف ويبا إيه؟ مد طبيعي ماشي كده؟ طيب النوع الثاني الألفات التي عليها سكول المستطيل في مثل أنا نذير. بقسم على دائرة يعني. لا على الميم هو أنت فين الألف كده لو قلت عليما حكيم فين الألف عليما، مش موجود ماشي أنت نطقت عين ولام وياء وميم بعدها نون سكن صح عليما مش هي نطأة كده أيما التنوين ده نون السكن الألفات التي عليها سيكون تلاقي في المصحف كده في حروف مرسوم عليها دايرة الدايرة دي معناها إيه إن الحرف ده ما بيتنطقش ماشي؟ لو كانت على حرف ألف زي ده كده زي اللي هي موجودة في المرسومة في الـ في الـ في الأمثلة عندك يبقى ده معناه إن الألف دي إيه؟ هتتنطق في الوقف بس ماشي؟ مش في الوصل ماشي؟ لو كان الحرف في وسط الكلمة يبقى كده الحرف ده ما بيتنطقش خالص لوصلاً ولا وقفاً زي إيه؟ هلائك هلائك هتلاقي مرسومة في المصحف بإيه؟ همزة وبعدين واو وبعدين لام وبعدين همزة على نبرة وبعدين كاف صح كده؟ الواو حتلاقي على دائرة صغيرة كده يبقى الواو دي ما بتنطقش لا وصلا ولا وقفا لكن لو كان الحرف في آخر الكلمة زي أنا ده حينطق امتى وقفا فقط يبقى أنا نذير الألف دي ما بتنطقش في حال الوصل. أنا نذير نون مفتوحة بس لكن لو وقفت حقول إيه؟ أنا ماشي وكذلك لكنه والله رب. تمام؟ لكن هو الله ربي حوصلها بنون مشددة مفتوحة لكن لو وقفت لكن بألف ماشي زيها الظنونة الرسولة السبيلة قوارير كل دي نفس, نفس المسألة النوع الثالث من القسم الثاني من أنواع المد الأصلي المدود التي تحذف في حالة الوصل خشية التقاء الساكنين وتثبت في الوقف يبدأ تثبت إمتى؟ في في في في الوقف بس مش في الوصل ماشي لالتقاء الساكنين يبقى احنا النوع القسم الثاني ده كله مد اصلي يثبت في الوقف دون الوصل ذكرنا منه العوض وبعدين الألفات اللي مرسوم عليها دايره وبعدين ايه المدود التي تحذف لالتقاء الساكنين مثاله وقال الحمد لله قال في ألف بعد اللام ديت هتسقط في الوصل ليه؟ عشان الألف بتاعت قالة ساكنة وال واللم بتاعت الحمد ساكنة هيبقى في حرفين ساكنين واربعات تمام فمن اللي يحذف الزائد منهم حرف المدد ده حرف زائد فخلاص يحذف حرف المادة لأنه زائد ويبقى وتبقى اللام تمام؟ عشان هي دخلة في, إيه؟ في, ال في الكلمة مش حنقدر نش مش من بنية الكلمة لأن ألزأ إذا هي كلمة حمد بس اللي هي اللي الأصلي والميم المودد لكن القصد إن هي لها مدخل في الكلمة لكن حرف المد لو حذف الكلمة مش حتة مش حتختل بنفس الرسم بتاعها وقال الحمد لله يبقى لما توصل هتسقط الألف وقال الحمد لله ومثال الياء وما في الأرض الياء بتاعت فيه هتسقط مع اللام الساكنة في كلمة الأرض ومثال الواو قل الله ادعو فيها واو ساكنة قبلها عين مضمومة فتبع حرف مد وبعدين التقط باللام الساكنة في كلمة الله فيسقط حرف المد يحذف حرف المد ماشي القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المد الأصلي احنا قلنا ثابت وصلا ووقف وقلنا ثابت وقفا فقط دون الوصل نوع الثالثة بايه؟ القسمة الطبيعية أنه يبقى ثابت إيه؟ وصلا دون الوقف ماشي؟ أن يكون حرف المد ثابتة في الوصل دون الوقف مثل إنه هو به بصيرا وهذا النوع من المد الأصل يطلق عليه مد الصلة مد الصلة اللي هو هاء المفرد الغائب المذكر هاء المفرد الغائب المذكر إذا وقعت بين حرفين متحركين يبقى شرط الهاء بتاعت المفرد الغائب المذكر تمد إمتى إذا وقعت بين حرفين متحركين لو كان الأول ساكن والتاني متحرك لا تمد لو كان الأول متحرك والتاني ساكن لا تمد برضه لو كانوا الاتنين ساكنين من باب أولى يبقى لا تمد برضه يبقى الشرط أن هم يبقوا الاتنين متحركين مثاله إنه هو النون متحركة والهاء بتاعت هو متحرك يبى تمد يبى إنه هو إنه هو يبى تمد اله بتاعت إنه منفعش أخطفها مولش إنه هو لا به بصيرة به لو بصيت حتلاقي إن إنه وحتلاقي فيه وو لو بصيت في المصحف حتلاقي فيه وو صغيرة مرسومة تحت الهاء بتاعت إنه وحتلاقي فيه يا صغيرة عملها زي رأس الحاء كده مرسومة تحت الهاء في به بصيرة ده معناه دي أي ممدودة. تمد بالواو في إنه هو وتمد بالياء في به بصيرة وده بيسموه مد الصلة الصغرى يبقى مد الصلة الصغرى هاء المفرد الغائب المذكر مفرد غائب مذكر إذا أقعد بين حرفين متحركين هنزود شرط كمان ما يكونش التالي إيه؟ حرف همزة تمام؟ يبقى ده مد الصلة الصغرى نعم؟ ملها أنت لسه على في ماده الامتحان أول ان لما قلت القندعو ما نطقتش الهمزه اصلا دي لما مكسوره بعدها دل على طول لأن همزه الوصل بتسقط اثناء الكلام تمام واما الفرعي فهو المد الزائر على المد الأصلي لسبب من الأسبال يبقى المد الأصلي خلاص كده خلصنا المد الفرعي هو مد أصلي بس في سبب زود المد بدل ما كان حركتين بس حيمتد لاربع أو خمس أو ست حركات بسبب ما تمام؟ يبقى هو السبب جه ده هو اللي إيه؟ أدى لزيادة مقدار الحركات ماشي يبالمد الزائد على المد الأصلي لسبب من الأسباب وبيقولك وحي... بأسبابه أسباب المد الفرعي اثنان الهمزة والسكون ييبالمد الفرعي له سببين الهمزة والسكون ويسمى كل منهما سببا لفظياً لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي سبب لفظي هو العلماء بتعتقود بيقولوا إن المد المد الفرعي له سببين سبب معنوي وسبب لفظي سبنا بالسبب المعنوي خلينا في السبب اللفظي سبب الفظي يعني ملفوض بتنطأه اللي هو الهمز أو السكون ماشي طيب أنواع المد الفرعي خمسة المد بسبب الهمزة حب فيه ثلاث أنواع والمد بسبب السكون حب فيه نوعين يبا كده كم نوع خمسة المد بسبب الهمزة هثلاثة المد المتصل والمد المنفصل والمد البدل وهذه الأنواع الثلاثة سببها الهمز بسبب السكون حب في نوعين من المد المد العارض للسكون والمد اللازم وهذا النوع وهذان النوعان سببهما السكون أحكامه خد بالك من حاجة مهمة جدا بنلخبط فيها ماذا أنت بيشيله حكم المد غير مقدار المد ماشي حكم المد غير مقدار المد يعني لما أقول لك المد المتصل حكم إيه ما تقوليش أربع حركات تمام حكم المد غير مقدار المد أحكام المد ثلاثة يا واجب يا جائز يا لازم ماشي دي الأحكام المقدار بقى أربع حركات خمس حركات ست حركات دي مقدار المد لكن حكم المد حاجة من الثلاث يا إما الوجوب يا الجواز يا إما اللزوم ماشي فهو بيقول أحكامه أحكام المد الفرعي ثلاثة الوجوب والجواز واللزوم فالوجوب خاص بالمد المتصل فقر يبقى لما أقول لك حكم المد المتصل هتقول لي إيه واجب مقدره قديت أقول لي أو خمس حركات تمام أقول لك المد المنفصل حكمه إيه جائز مقداره أربع أو خمس حركات ماشي المد مد البدل حكمه جائز جائز تمام مقدره ايه حركتين وهكذا ماشي يبقى المد الفرعي لابد ان يبقى له حكمه انه واجب او جائز او ايه او لازم طيب يبقى الوجوب خاص بالمتصل بس هو واحد بس اللي واجب المد المتصل والجواز خاص بالمد المنفصل والمد العارض للسكون ومد البدل واللزوم خاص بالمد اللازم فقط يبقى الوجوب واللزوم لهم نوع واحد الوجوب متصل اللزوم المد اللازم الجواز له ثلاث انواع يبقى المد الجائز له ثلاث انواع متصل منفصل عرض بدل ماشي وسموه مد جائز ليه لانه يجوز قصر ويجوز مده تمام يجوز قصر ويجوز مده ديت هناخدها في المد العارض ما فيش اشكال لكن في مد البدل ومد المد المنفصل حب لنا إيه؟ حيب لنا وقفة على مسألة إن يجوز مد وجوز إيه؟ وجوز قصر لأن إحنا زي ما اتفقنا من الأول إحنا بناخد رواية حفص عن عاصم من طريق إيه؟ الشطبي. ماشي كده؟ فحيب لنا وقفة مع مسألة إن المد المنفصل جائز وحيب لنا وقفة مع مسألة إن المد البدل جائز برضه طيب وإنما كان المنتصر واجباً لوجوب مده الزيادة عن المد الطبيعي اتفاقاً عند جميع القراء وكان المنفصل والعارض للسكون والبدل حكم كل منها الجواز وذلك لجواز مدها وقصرها وكان اللازم لازماً للزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات كما سيأتي وفيما يلي الكلام على كل نوع من هذه الأنواع الخمسة منفرداً المد المتصل تعريفه هو أن يقع أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحد يبقى حرف مد وبعدي همزة وفي كلمة واحد تمام؟ يبقى لابد أن يبقى فيه حرف مد وأن الهمزة تبقى بعدي مش قبله ويبقى إيه؟ الاتنين في كلمة واحد أمثلته مثل مثال الألف جاء مثال الواو طروق مثال الياء هنيئة ماشي؟ دي أمثلة للمد المتصل جاء المد هنا بالألف وبعديه همزة واللي اتنين في, إيه؟ في كلمة واحدة تمام؟ عشان كده سموه متصل لاتصال الهمزة بحرف المد في كلمة واحد حكم وجوب مده وجوب مده بحكم الوجوب زيادة على مقدار الطبيعي اتفاق ولقد حكى الإمام ابن جازري في النشر قوله تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذ صحيحة عن يقصد متوترة يعني ولا شاذ يبوى ما فيش حد من القراء إطلاقا قصر المتصل يعني مد حركتين بس يعني لأن احنا تفعنا أن مصطلح قصر يعني مد حركتين ثم يقول بل رأيت النص بمده وذكر حديث لمسعود رضي الله عنه حينما كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة زي من قلتها كده للفقراء والمساكين من غير ما يمد كلمة الفقراء أي مقصور قال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال الرجل عن الأعراب كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها لو عبد الله بن مسعود يعني ثم قال ابن الجزري هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب رجال واسناده ثقات حسن الشفل الباني في السلسلة الصحيحة <تصفيق> وجه تسميته متصلا سمي مدا متصلا لاتصال سببه وهو الهمز بحرف المد في كلمة واحدة كالأمخلة السابقة مقدار مده يمد أربع حركات أو خمسا وصلا واقفا يبا هو بيمد أربع حركات ده مقدار المد يمد أربع حركات أو خمسة يبا المد المتصل بيتمد أربعة أو خمسة بس واصلا وقف نعم بالاختياب عايز تمده أربعة ماشي عايز تمده خمسة ماشي بس لابد من التوحيد توحيد المد آه يعني هتقرأ أربع يبا كله أربعة هتقرأ خمس يبا كله خمسة يبا يمد أربعة وخمسة وصل وقف، ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة همزة المتطرفة يعني آخر حرف في الكلمة همزة ماشي؟ زي جاء وقروق ماشي؟ جاء نعم للفقراء غا يبا الهمزة هي آخر حرف في الكلمة ماشي؟ لو الهمزة آخر حرف في الكلمة يدباء ده همزة متطرفة فلو أفتع عليه ممكن أزوده من أربعة أو خمسة لغاية إيه؟ ستة يبقى المادة المتصل يمد ست حركات في حالة واحدة إذا كانت الهمزة متطرفة موقوفا عليها زي جاء نعم لا اختيار مش وجوب يعني يجوز أنك تمده أربعة أو خمسة أو ستة مش واجب أنك تمده ستة يعني بس الأفضل الأفضل ليه؟ لأنه اجتمع فيه سببين أنه هو مادة متصل وأنه هو بقى عارض للسكور فالده قوة زائدة على المد المتصل لكن حيعمل معاملية المد المتصل يعني مش هنفع قصر حركتين لا حمده أربعة أو خمسة أو ستة حركات والستة أفضل والمتصل المتطرف الهمز يأتي على ثلاثة أنواع قد أشار العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان الشيخ البيان السمنودي رحمه الله إن هذه الأنواع الثلاثة والأوج الجائزة في كل نوع حالة انفراده بقول نركز في المسألة دي شوية هي يعني هنفصرها بس عشان تبقى مفهومة لكن هي في الغالب ان احنا بنقرب بالسكون المحض لكن نفهم الكلام افضل قال وزاد في كالماء ستا ان يقف والرفع اشمل والرفع اشمل مطلقا كما عرف ورمه مع بما وصل ففي انفراده ثلاثة تحل وتلك في نصب وخمسة بجر وأوجه الرفع ثمان تعتبر يعني الكلام ده شيخ برميل السنو السمنود بيقوله وزاد في كلماء ستة كان بيتكلم عن المد المتصل وقال إنه في أربعة أو خمس إيه حركات بيقولك بقى وزاد مقدار المد يعني في كلماء مثال الماء اللي هي النهضة المتضيق الموقف عليها وزاد في كلماء ستة إن يقف لو وقف عليها تمام والرفع والرفعة أشمل مطلقا كما عرف الجماعة بتوع التجويد بتوع اللغة عموما يعني يقولوا أن الوقف على أواخر الكلم بيبقى بثلاث حاجات تمام؟ إما بالسكون المحض يعني تسكن الحرف وبس كده أو بالإشمام أو بالروم الإشمام معناه ضم الشفتين كمان يريد النطق بالضم ولكن لا يظهر في النطق يبقى بيظهر في في الشكل بس ماشي كده وده بيكون في المرفوع بس يعني لو فرضنا السفهاء مثلا احنا بنتكلم في المد المتصل السفهاء مثلا دي الهمزة بتاعتها ايه مضمومة لو وقفت عليها حاول أستفهاء ماشي كويس حقف بالسكور تمام أو بالإشمام أو بالروم وحنقول دلوقتي يعني إشمام ويعني روم بس نفسر كلام الشيخ بس الأول يبقى والرفع أشمم يبقى الرفع يجوز في الإشمام مطلقا كما عرف ورمه يعني يجوز في المرفوع الروم برضه مع الإشمام مع جر يبقى المجرور يجوز فيه إيه الروم بس بدون إشمال ماشي به بما به وصل يبقى الروم يبقى زي الموصول بمعنى إيه زي الموصول يعني إحنا اتفقنا إن المد المتصل ب لو وصلنا نوصله بكم حركة أربعة أو خمس ستة ده للموقف عليه بس كويس الروم زي الوصل يعني لو وقفت بالروم يبقى لازم يبقى أربعة أو خمس حركات ما يفعش ستة لأن الستة دي في حالة إيه الوقف بس والروم زي الإيه زي الوصل زي الوصل مش زي الوقف ماشي يبقى ورومه مع جر بما به يوصل يعني بأربعة أو خمس إيه حركات مش بستة ففي انفراده ثلاثة تحل في انفراده يعني السكون السكون المحض يبقى في أربع ثلاث أوجه لو أنا وقفت بالسكون يبقى ليه ثلاث أوجه أربع أو خمس أو ستة حركات وتلك اللي هي الأوجه الثلاثة دي في نصب يعني لو الهمزة الأخيرة منصوبة وغبالك مفتوحة يعني يبال ليها فيها كم وجه ثلاثة إذا إن أنا في بأربع حركات أو خمسة أو إيه أو ست وخمسة بجر يبقى خمس أوجه في الهمزة المجرورة وتمن أوجه في في الهمزة المرفوعة طيب نجيب التفاصيل بقى. بيقول وفيما يلي بيان الأنواع الثلاثة بالتفصيل النوع الأول المفتوح الهمزة سواء كانت فتحة إعراض مثل والسماء السماء بنيناها بأيد همزة مفتوحة أو فتحة بناء مثل جاء فإذا وقفنا عليه ففي ثلاثة أول لو أفت على كلمة والسماء بنيناها وقفت على كلمة السماء همزتها مفتوح إبا لي فيها كم وجه في الوقف ثلاثة هقول والسماء أربع حركات أو والسماء خمس حركات أو والسماء ست حركات دي ثلاثة أوجه ماشي؟ يبقى دي بقى فعلها بالسكون بس طيب النوع الثاني المكسور الهمز سواء كانت كسرة إعرب مثل والسماء زي والسماء والطارق مثلا أو كسرة بناء مثل هؤلاء لو قفت على كلمة هؤلاء عايزة أفعلها أنا ليه الثلاثة اللي فاتوا هؤلاء أو بمد المفصل بهاؤلاء أربع حركات مع السكون هؤلاء خمس حركات أو ست حركات دول ثلاثة إيه؟ أوجه ماشي كده؟ طيب هيجي بقى في زيادة على الثلاثة دول كمان إيه؟ وجهيه اللي هم الروم المكسور ما ينفعش فيه غير الروم بس فوش إشمال إشمال في المرفوع بس طب الروم يعني إيه؟ الروم النطق بثلثي الحركة يعني أنا عندي كسرة حنطق تلتين الكسرة بس ماشي؟ مش حنطق الكسرة كاملة مش حاول هؤلاء لا حنطق تلتين الكسر طب إيه فايدة الروم ده يعني؟ يبقى بعملوا ليه عشان تبين ان ديت مكسورة لما وقفت عليها ابين ان هي مكسورة في الوصل ماشي دي بيستفاد بيها في ايه في في القراءات ان تبقى اخر الاخر الكلمه مفتوح او مضموم فلو وقفت بالروم او بالاشمام يبقى انا عرفت ان القارئ ده بيقرا بايه بضم الحرف ده وقفت بالسكون المحض يبقى انا عرفت ان القارئ ده بيقرا بايه بالفتح بس اه فإبقى دلوقتي هؤلاء هقف عليها بالروم ازاي احنا اتفقنا ان الروم ازاي الواصل يبقى هقف عليها اربع او خمس حركات بس مفيش ستة ماشي طيب يبقى بالروم مع اربع حركات يبقى هؤلاء ايه دي ايه تلتين الحركات ماشي ايه هاؤلائي لا يعني اقتضر بس مش مش كاملة ايه؟ هو الروم يسمعون القريب دون البعيد ماشي؟ او بخمس حركات مع الروم برضو يبقى كده ايه؟ خمس اول اربعة وخمسة وستة مع السكون المحط واربعة وخمسة مع, مع الرو تنفع ايه؟ فالت اتنين اه مش عنا متكلف في المتصل دلوقتي مالكش دعب المفصل عنا متكلف في المتصل دلوقتي ما تدخلاش في المتصل خاص دلوقتي ماشي؟ يبقى كده وضحت الخمس او جهر بتاعها هؤلاء يا إما أربع حركات، يا إما خمسة، يا إما ستة مع السكون المحط، يا إما أربعة وخمسة مع الروم، وما فيش ستة مع الروم، لأن الروم زي الوصل وأنا هؤلاء ما بوصلهاش بستة حركات، أنا بقف عليها بس بستة حركات، لا في كله، عند القراء كله، أه؟ تختار؟ الأفضل يعني لا أنت هتقرأ أربعة مع سكون المحط ده أفضل وجه أربعة مع سكون المحط النوع الثالث المضموم الهمز سواء كان ضمت إعراب مثل السفهاء فنؤمن كما آمن السفهاء أو ضمت بناء مثل ويا سماء أقلعي طيب لو أفنع الهمزة المتطرفة في هذه الكلمة وهي بالرفع احنا مر معنا تلت أوجف في المنصوب ووجهين زيادة في اللي في المجرور أو المكسور. الخمسة دول هينزلوا برضو في اللي في المرفوع. هيبقى فيه أربعة أو خمسة أو ستة مع السكون الواحد وهيبقى فيه أربعة وخمسة مع اللي مع الروم. يعني مثلا السفهاء دي مع الروم. أربعة أو خمسة تب الزاي أنؤمنك كما آمن السفاهة قبل ما ت ما ت ما الهمزة... ما الهمز ما الضم تكمل بتنجى إيه؟ ماشي أو خمس حركات ماشي كده يبدول خمس أو جههم واحد إيه إيه اسمه أربعة أو خمسة أو ستة مع السكون أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا سكو سك الهامزة دي أربعة أو خمسة أو ستة حركات ماشي؟ ومع الروم أربعة أو خمسة لأن إيه؟ لأن هو زي الواصل ويبقى تلت أوكو عشان يكملوا تمانية تمام؟ اللي هم الإشمام بس الإشمام زي الإيه؟ زي الوقف يعني أربعة أو خمسة أو ستة ماشي مع الإشمام. إشمام زي ما قلنا إن هو إيه ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضم مع عدم ظهور رفع اللي في الصوت. ماشي يبسط دي حاف عليها إزاي بالإشمام. أنا أؤمن وكما أمن السفاه ضم الشفتين كده بس هو ده الإشمام. ماشي أربعة أو خمسة أو ستة تمام لأن الإشمام عادي زي وزي اللي زي الوقف ما فيهوش إشكال الروم بس اللي يبى زي الوصل تمام يبقى دلوقتي الأوجه بتاعة الوقف على المد المتصل المتطرف الهمزة إذا كانت الهمزة مضمومة في حال الوصل تمن إيه تمن أوجه ما تحفظ افهم هتجيب تمن أوجه بالصورة خالص بمتاج سهولة كده من غير ما تحفظ عندي الهمزة الهمزة المتطرفة فيها إيه ثلاث أوجه للوقف اربعة وخمسة وست حلو كده يبقى اربعة وخمسة وست مع السكون وزيهم مع الإشمام كده بقى كم ست أوجه واربعة وخمسة مع الروم كده بقى كم تمانية يبقى في المرفوع الهمزة اللي هو المد المتصل المتطرف في الهمزة زكات الهمزة مضمومة في حال الوصل ده ثمان ثمن أوجه في الوقف عليها إما أربع حركات وخمس حركات وسبة حركات مع السكون المحط أو أربع حركات وخمس حركات وست حركات مع الإشمام اللي هو الإشارة بالشفاتين بس السفهاء بدون صوت خالص تمام؟ أو أربع حركات أو خمس حركات مع مع الروم لأننا حمطق تلتين الحركة بس تمام؟ وجده إباحنا انتهينا من المد المتصل وإن شاء الله المرة الجاية ناخد المد المفصل إن شاء الله إحنا حيبى معانا الجمعة وحجي لكم الحد عشان نخلص بسرعة إن شاء الله آه بإذن الله يعني آه بكرة حاجة مكان الدكتور ماجد يوم الحد أو حاجة ما كان الدكتور ماجد تمام نكمل بقية المد والإسبوع اللي بعدين إن شاء الله ناخد الجمعة والحد نخلص بإذن الله نعم أخيرنا الصفاتات يعني أول أول السنة الجاية تفخيم الترقيق نعم هنأخذ الحد اللي جاي ده والجمعة والحد اللي بعده والله لو خلصنا الجمعة بس نخلص ما خلصناش هنيجي الحد نعم أول سنة ثانية التفخيم والترقيق هاي ان شاء الله بزونه شيخ ابراهيم قدامه مثلا مره أو مرتين كمان باذن الله لا صار مشكله في الموضوع بتاعك اه اللي جايه عندك الأخ نادر وعندك الشيخ ايوه الشيخ ابراهيم ايوه ما عارف هيجي لحد اللي بعدها كمان هيخلصوا الحد اللي جاي ده؟ ماشي؟ لا نيجي العصر نيجي العصر نيجي العصر, العصر. ماشي خبراهين يعني؟ نقول له يجي العصر إن شاء الله تيجي العصر ما مش مشكل إن شاء مش. إن شاء الله إن شاء الله